وكمان الفقه كمان طيب ماشي ان شاء الله لحضرتك عايزه احنا عايزين نوقف عند كتاب الصداق ماشي ده لسا يخليه السنة جاء انا كنت نقاو ان شاء الله نخلص النكاح كله وقت الجنات آه. ها؟ بقلكم كم مرة بقلكم كم مرة بقلكم كم مرة طيب، مشي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. القصب الفاسد نوعان صح؟ مش إحنا فن هنا؟ إحنا قلنا شروط الشروط في النكاح نوعين، صحيح وفاسد. زين الشروط في البيع كده؟ يعني واحد راح يتجوز واحدة فقالت له أنا عندي شروط كلمة أنا عندي شروط دي بتتقسم نوعين قسم ينفع تشترطه وقسم تاني ما ينفعش تشترطه قسم اللي ينفع تشترطه قلنا المرة اللي فاتت الفاسد بقى بيقول نوعين شروط مفسدة للعقد يبطل النكاح والشرط يجيبه بدري كده لا يبطله يبقى فيه شرط فاسد يبطل العقد وفرط شرط فاسد لا يبطل نفس الشروط البيع ولا لا فاكرين شروط في البيع شرط صحيح لازم وشرط فاسد مفسد العقد وشرط فاسد ويصح العقد ايه الشرط اللي هو مبطل العقد ثلاث اقسام احدها نوع اسمه نكاح نكاح الشغار وهو الأنواع الأنكاح ديت لازم تتحفظ بتعرفها نكاح الشغار ده شرط مفسد للعقد وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ماشي؟ آه أديك بنتي وتديني بنتك آه دخل ديف دي مفيش مهر بقى كل واحد يتجوز بنت الثاني من غير ما ولا مهر بينهما قال في الكافي ولا تختلف الروانة أحمد عن فساده أو يجعل بضعة كل واحد واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى يعني هتتج بنتي وحطلك على مية ألف وانت تديني بنتك وتحطل عليها خمسة ألف ببدل ال ال عن ع ورواية عن عمر وزيد ابن ثابت أنهم فرق بين أن أي فرق فيه أي بين المتناكحين لما ورد لعمر بن الخطاب فرق فيه بين الزوج والزوجة لحديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار حديث متفق عليه والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق الشغار بالغين غين آه شغار هل معناها تلوعتي وعن الأعرج أن العباس ابن عبد الله ابن عباس أنكح عبد الرحمن ابن الحكم ابنته وأنكح عبد الرحمن ابنته وكان جعل صداقة صداقا فكتب معوية إلى مروان يامره أن يفرق بينهم وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهي عنه, نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد أبو داود لأنه شرط, شرط عقد في عقد فلم يصح اشترط عقد في عقد بيعتين في, في بيعة فكل شرط عقد في عقد ده أصله باطل شرط عقد في عقد ولذلك لما المجمع الفقهي حرم الإيجارة المنتهيه بالتمليك حرم صورة واحدة بس اللي هو حط العقد في عقد في آخر عقد الإيجارة ونجي يكتب لك عقد تمليك ماشي فده حرم كما لو باعه ثوبه أن يبيعه ثوبه الشغار يعني ايه هو هنا مش كتبه صح لا الشغاء شغر الكلب يعني رفع رجله ليبول فسموا كل شيء فاضي شاغر يقول لك هذه الوظيفه شاغره عن موظف يعني فاضيه عندي وظائف شاغره يعني فاضيه خلاص يبقى كل حاجه فاضيه سموها ايه شغار ولذلك هتلاقي في كتاب الغياثي بتاع الجويني كاتب فصل مهم جدا اسمه ايه ماذا يحدث لو ايه شغر شغ... اه شغرت الامه عن امام شغور الزمان عن الامام ما عادش في خليفه زي مواضعنا ده تجد فيه احكام كثيره امتى نتحاكم لان الناس المداخله والجماع دول بيلبسه الطائية في كل حاجة هو أي حد يترأسي بأمامه خلاص لا هو جويني عمل فصل جيد جدا في ضبط هذه المسألة شغور اسمه كده شغور الزمان عن الإمام شغوره يعني اللي ما مفاضي كتاب الغياثي. الغياثي الغياثي سموا نكاح الشغار كده لأنه فاضي ما فيوش مهر أنت هتاخد بنتي وأنا هاخد بنتك وخلاص نكتب الكتاب طب هي مهرها كام هي لو طلقت تاخد ايه ما فيهاش ما خدش ما فيش مهر هتاخد ايه لو انا طلقت منتك هاخد ايه هتاخد ايه يبقى كده فيه ظلم فسموش غار لانه ايه مفهوش فيهوش ما, فيهش ما فيهش طيب النوع الثاني من النكاح الباطل نكاح المحلل ماشي قد ذكره بقوله او يتزوج بشرط انه اذا احلها طلقها واحد طلق مراته ثلاث مرات, مرات وجاء المحلل ده قال له أنا أحلها لك بشرط تطلقها بعد التحليل وهو باطل حرام في قول عامة أهل العلم عامة أهل العلم يعني إيه إجماع أهل العلم لا آه عامة أهل العلم يعني كل أهل العلم المحلل اسمه إيه إيه ما تقول حضرتك ليوس <تصفيق> لا مش ديوس لا دي ما بقتش مراته أصلا لا ما بقتش مراته هي أصلا طلقة ثلاثة وهي ما بقتش مراته الآية بتقول هي حتى تنجح زوجا غير فقاله خاصي عم أنا زوجا مغير ده سموه سمو المحل لعن الله المحلل والمحلل له رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وابنه وعثمان وروي عن علي وابن عباس ده النوع الثاني الشرط الثاني أو ينويه أي ينوي الزوج التحليل دي بقى مسألة تانية هو رجل صعبان عليه فأنا حتزوجها بنية التحليل ومشترطش علي ماشي بقلبه فالنكاحه باطل نص عليه روى نافع عن ابن عمر أن رجلا قال له تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني وصعب صعب عليه أنه طلقها ثلاث مرات فقال لك كان حجوزها من غير ما أقول له وبعدها طلقها ولم يعلم لم يأمرني ولم يعلم قال لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أنسكتها وإن كرهتها كرهتها فف ففرقتها قال وإن كنا, وإن كنا نعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سفاحا يعني زنا وقال لا يزال لا زانيين وإن مكث عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحله وهذا قول عثمان وجاء رجل إلى ابن عباس فقال إن عمي طلق امراته ثلاثا أيحلها له رجل قال من يخادع الله يخدع خديعة يخدعه أو يتفق عليه قبل العقد ولم يذكر فيه فلا يصح إن لم يرجع عنه وينوي حال العقد أنه نكاح رغبة كل نكاح ليس فيه رغبة فهذا نكاح باطل في دلوقتي أنكحها جديدة في بلاد أوروبا اسمها نكاح الجنسية بيروح السفارة عشان يأخذ جنسيه بيكتب كتاب على واحده عمره ما شافها ولا حيشوفها على ورق تاخد لها 5000 يورو ولا حاجه و... وتمشي وخلاص ورق على ورق هي بالنسبه لها نصرانيه مش فارقه مع حاجه عشان ياخد الجنسيه السفارات وقام دياله الجنسيه والراجل بقى ج... كده وتزوجها على الورق مازون بكل حاجه زواج تزوك... ده زواج باطل هي لا يريد ده ورقه طلقها بقا وطلقاش مش هتفرق معاها إن أولا هتفرق معاها هي كمان إن هي ما هي بالنسبة لها ما مش أخذ فلوس وخلاص في السفارة محامي محامي اللي بيكتبه آه ده نكاح باطل منفعش لابد أن يكون نكاح باطل فإن حصل ذلك صح لخلقه عن نية التحليل وشرطه يعني إيه اللي حصل؟ إن حصل أنه نكاح رغبة لخلوه عن نية التحليل وشرطه وعليه يحمل حديث ذي الرقعتين وهو حديث ذي الرقعتين داري قصة إسناد ضعيف بس هي قصة إيه بتعبر عن الحدث روى أبو حفص بإسنادي عن محمد سيرين قال قادم مكة رجل ومعه إخوة له صغار وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة سمو زرقعتين ليه؟ لبس إزار قدام رقعة ومن وراء رقعة وكان معه إخوة صغيره فسأل عمر فلم يعطيه شيئا فبينما هو كذلك إذ نزع الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأة فطلقها ثلاثا فقال هل لك هل لك قال هل لك أن تعطي ذر وقعتين شيئا ويحلك له هي اللي بتقول له خد بالك الست دي ماكره طلقها ثلاث مرات كان في عهد عمر الطلاق الثلاثة يقع ثلاثه قال لها انت طالق بالثلاثه كان عند عمر بيمشيها ثلاثه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفاته ابو بكر بالشيء واحد في عهد عمر قال الطلاق الثلاثه ثلاثه مجلس واحد كده بقت بقتش مراته فهي بتفكر معاه تقول له تدي الذرقهتين مال ويحلك لي ليه فقال نعم ان شئت بذلك فقال نعم الذرقهتين طبعا ايه هيفرح فتزوجها فدخل بها فلما اصبحت ادخلت اخوته الدار فجاء القرشي يحوم حول الدار ويقول يا ويله غلب على امراه فاتى عمر فقال يا أمير المؤمنين غلبت على امرأتي قال من غلبك قال ذرك أعتيه قال أرسلوا إليه قال فلما جاءه الرسول قالت له المرأة كيف موضعك من قومك طبعا هي بت بت بتمليه بتودكه يعني كيف موضعك من قومك قال ليس بموضعي بأس قالت إن أمير المؤمنين يقول لك طلق امرأتك فقل لا والله لا اطلقها فإن فانه لا يكرهك فالبسته حله فلما رآه عمر لبس بدله بقى والنظافه قال الحمد لله الذي رزق ذا الرقعتين فدخل عليه فقال تطلق امراتك قال لا والله لا اطلقها فقال عمر لو طلقتها لاوجعت راسك بالصوت عند لو طلقتها يبقى أنت داخل إيه محلل رواه سعيد بن حوي وقال من أهل المدينة ولهذا قال من لا فرقة بيده لا أثر لنيته من لا فرقة بيده لا أثر لنيته فرقة بيده يعني المرأة لا أثر لنيتها يعني هي كانت نواية حاجة وبعد كده غيرت رأيه ده لو فرضنا إن هي كانت نواية ذلك إنما شك كانت عايزة تأكيد بزوجها. النوع الثالث او الشرط الثالث المفسد العقد نكاح المتعه وقد ذكره بقوله او يتزوجها الى مده او يشترط طلاقها في العقد بوقت كذا سموه زواج متعة وهو باطل نص عليه قال ابن ابن عبد البر على تحريمه مالك واهل المدينه وابو حنيفه في اهل الكوفه والاوزاعي من اهل الشام والليث في اهل مصر والشافعي وسائر اصحاب الاثار ذكره في الشرح لحديث الربيع ابن سبرة قال أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع نهى عن المتعة آه كان موجود ونهي عنه وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعتنا والمسلم عن سبرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنه أو عنها وحكي عن ابن عباس الرجوع عن قوله بجواز المتعة قال سعيد بن جبير لابن عباس لقد صارت بفتياك الركبان وقال فيها الشعراء قال ابن عباس وماذاك قالوا قالوا قد قلت للشيخ لما طال محباسه يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف أنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس قال سبحان الله ما بهذا افتيت. وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير ولا تحل إلا للمضطر ده كلام ابن عباس ولكن حرمه النبي صلى الله عليه وسلم تحريم قاطع وأما إذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقد ثبت نسخه قال الشافعي لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة طبعا مسألة نكاح المتعة مسألة مشهور بها مين الشيعة نجاح المتعن يتزوجها إلى مدة يكتب عقد والعقد ده شرط أنها بعد شهر الأطالق لا من غير طلعت الأطالق أو اشترط أن يطلقها ولم يطلقها سواء اشترط لقها بنفسه أو هي تطلق وحدها هد لا ده بتاع الإعلام ده كلام فاطح أو ينويه بقلبه ده بتاع تفيع كاشر أو ينويه بقلبه طيب واحد بقى نوى زواج المتعة بالقلب ولم يشترطه في العقد هو راح مسافر أوروبا وقال أنا هتزوج امرأة لغاية ما ضحك عليها هو هتزوجها. بس ما قاله لاش نوح الله، لغاية ما أجي نازل أجي نازل او جام طلق ده نجاح متعة حرام مع انه نوى لم يشترطه ولكن بنيته او يتزوج الغريب بنيه طلقها اذا خرج شباب كتير بيروح يتزوج هناك من غير ما حد يعرف لا يعرف ولامه تعرف ولا ولما يرجع بقى كانه راجل جاي جديد عايز يتجوز وبيدور على عروسه بقى وبيمثل الفيلم ده لانه شبيه بالمتعه وفي امراه كمان جه وتزوج وراحت لها ولا اوم ومخلف لانه شبيه بالمتعه وقال في الشرح واذا تزوجها بغير شرط الا ان نيته طلاقها بعد شهر او اذا قضت حاجته فهو صحيح في قول عامه اهل العلم الا الاوزاعي فقال هو نكاح متعه في خلاف اهل العلم الجمهور بيقول ما دام نوى هو صحيح ويأثر الحنابلة بيقوله باطل او يعلق نكاحها كزوجتك ذل النوع الرابع بقى هو ضم هنا النكاح المتعبر اسمه النكاح المعلق زوجتك إذا ر رأ... جاء رأس الشهر أو إن رضيت إن رضيت أمها أو إن وضعت زوجتي ابنه فقد زوجتكها بيعلق الزواج على على على على على على زمن على وقت علق يعني لو جيه فلان تبقى دي مرطق ما كتبش ولا حاجة مع, مع قطش النوع الثاني بقى لا يبطله ده بقى شرط في العقد فاسد ولكن لا يبطل العقد كأنه يشترط أن لا مهر لها ولا نفقة لها أو أن يقسم لها أكثر من ضراتها لا نفقه لها بيسموه زواج المسيار ماشي زواج المسيار آه لا. في السعوديه وهنا في كل حتة بيسموه زواج المسيار المسيار ده معناه ايه انه هو تزواجها واشترت عليها قال لا لها ولا نفق لا سكنة لها ولا نفق تعدي في تبوكي ملكيش دعوة بي انت مراطئة بس لا تقوليه ان عايز اسكن ولا عايز فلوس اللقاء بقى في فندق اللقاء في اي حاجة واما حرين بقى يتصرفوا مع بعض ده اسمو زواج المسيار حكمه ايه لو اكتمل بقية الأركان والشروط اللي هو رضا الولي والمهر والإشهار الشهود والرضا وعدم وجود موانع والتعيين خمس حاجات والإجابة والقبول السادس يبقى كده عقد صحيح ويلزمه النفقه والسكنة لأن الشرط إيه؟ شرط فاسق فرضنا هي وفقت وراحت رفعت عليه قضية القضاء يلزمه بوجود مسكن للزوجة والنفق عليه خلاص؟ يبقى زواج المسيار نوع ثاني من أن نوع الزواج المسيار اللي هو الزواج مسيار بس باطل إن هو لا لها ليس لها نفقه أو ولكن بلا ولي ولا شهود زميلته في الجامعة قال لها أنت تعود عند بيت أبوكي وأنا عند بيت أبوية من غير شهود ولا عم. هذا زواج ساموه الزواج العرف ده برضو باطل لا ده باطل ده زنة لأنه غير شهود ولا إيه ولا ولي وفي قصص بقى عنواع زواج انتشرت في بلاد المسلمين عجيبة آه زواج الدم تعور نفسه يعور نفسه ويحط الدم على الدم يبقى كده امرأة أنا معرفش جابه كلام ده من زواج الدم منين؟ الشيطان وفي زواج عرفي كسب اسمه زواج الكسب يسجل لها ان هي الجوزة. عشان خطر الورقة تتقطع دي هي نصحة بقى كل هذا من الزنا كل هذا من الزنا نعم زواج او هبتك نفسي برضه انا مش عارف مين اللي اخترع لهم موضوع الهبه ده او نفقه او يقسم لها اكثر من ضراتها اشترطت عليه ان هي انت تديني الف هي خمسمية او اقل وإن ان فرقه رجع عليها بما انفق فان صحيح دون الشرط هنا بقى العقد صحيح والشرط ده باطل لا يبتنفق عليه من عنده مش مشكله نما هو شرط في العقد احنا نكلم عن الشرط في العقد واحدة محترمه بتنفق عليه مش مشكله لمنافاته مقتضى العقد مقتضى العقد الانفاق النفقه والسكنه وتضمنه إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده بيسموه إيه بقى شرط ينافي مقتضى العقد كل شقة قاعدة كل شرط ينافي مقتضى العقد فالشرط باطل والعقد صحيح يعني إيه ينافي مقتضى العقد يعني بمجرد العقد وجب وجوب أشياء يعني بمجرد عقد النكاح وجب عليه النفقة وجب عليه السكلا كل شرط ينافي مقتضى العقد فالشرط صحيح الا شرط باطل والعقد صحيح لانه تضمن اسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده كاسقاط الشفيع شفعته قبل البيع والعقد صحيح لان هذه الشروط تعود الى معنى زائد في العقد لا يشترط لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطله وكذا إن شرط ألا يطأها طبعاً ده ينافي مقتضى العقد أو يعزل عنها ما يخلفش ده برضو منافي لمقتضى العقد اشترطت طرطت عليه أنها ما تخلفش منه أو لا يقسم لها أو لا يقسم لها إلا في النهار دون الليل يقول أنا أجلك بالنهار بس طبعا ده ينافي مقتضى العقد ونقل عن أحمل ما يحتمل إبطال العقد فروي عنه في النهاريات والليليات النهاريات والليليات اللي هو شرط في النهار وشترت الثانية بالليل ليس هذا من نكاح أهل الإسلام. وكانت حسن وعطاء لا يريان بتزويج النهاريات بأسن ذكره في الشرح. موضوع النهاريات والليليات معناه إيه؟ اشترت على امرأة أنه يأتيها بالنهار فقط، وبالليل هو عند الأخرى. وفقت، تمشي. أنا رضيت، وفقت في الشرق. هل الشرط ده ملزم؟ يعني فردنا ترجع في كلامها ممكن ترجع؟ نعم ماشي ده اللي معناه ان الشرط فاسد وهي حقها وتنزلت عنه ولكن يحق لها ان ترجع فيه طب فرضنا هو من غير شرط وضع لظروف العمل هو بيشتغل حرس امن من الساعة ستة المغرب لستة الصبح ده كل يوم طب هو من غير اشترط هو اصلا نهاري مش ليلي فكده لا يأتيها إلا بالنهار هيقسم بينها وبين ضراتها نهار فقط سموها النهاريات فصل وإن شرطها مسلمة فبنت كافرة أو كتابية شرطها يعني بقى هنا بقى شروط حصل فيه ايه اختلاف في الشرط هو اشترط زوجة معينة جابوا له صفة أخرى فهو بيضرب مثال إن شرطها مسلمة فبنت كتابية فله الخيار. وكل واحد قاله أن عايز زوجة هو قاعد فاسم في أوروبا بس بشرط عايز زوجة دي مسلم فأخينا داكي عم بيشتغل مصاب راح جاب واحدة ولبسها الحجاب وقال لها أجوزك بس بشرط ما تتكلميش اللي اسألك عن حاجه ما تقوله لش أي حاجة. بعد ما تزوج يلا نصلي تقول له نصلي إيه <تصفيق> مفيش فيش صل بانت إيه كتابية فله الخيار يعني ليه أنه يردها ويأخذ المهر بتاعه آه والغرر على من غره بها له الخيار فرضنا رضا بها هو حر إنما له الخيار أو شرطها بكرة فجاء الثيب أو جميلة أو نسيبة نسيبة يعني بنت ناسيا أو من أهل البيت من نسيبة من تنسب لأهل البيت أو شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح كشطها سميعه او في عيوب هيجي لها عيوب يفسخ بها النكاح وعيوب لا يفسخ بها النكاح في قاعده العيوب التي يفسخ بها النكاح هو هنا يعني هناخدها بالتفصيل بس هو هنا عشان نشرح النقطة دي هو شرط فيها عيب بس شرط فيها نفي عيب بس العيب ده لو موجود فيها مش هينفسخ العقد زي بيضرب نساء سميعه او بصي انا عايز واحده سمعها حد وبصرها حد لا سميع لا سمعها مش مش مش بتسمع بس اه اه انا محتك هو حر صح هو حر بس لو لاقاها بقى هيوداها لدكتور سمعيات وبصريات يكشف عليها قبل ما هو اختار كده هل هذا, هذا الشرط هو ملام عليه؟ لا يولان ولكن لو واحد ضحك عليه قال له دي بقى بتسمع الصوت قبل ما يطلع وبالغ في صفات السمع بتاعها اتجوزها لأطر شرط معاش خالص له حق في الخيار صح؟, صح؟ ليه؟ لأنه مشترط شرطا شرط هايف ماشي والمسلمون عنده شرطهم هو عايز الشرط ده هو حر فبانت بخلافه فله الخيار لأنه شرط صفة مقصودة ففاتت هو قاصد هو أكيد, أكيد شرط الشرطة ده الحكمة عنده يعني أشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمى ولا شيء عليه إن فسخ قبل الدخول وبعده يرجع بالبهر على الغر يعني إيه؟ يعني فرضنا أنه هو اكتشف الخديعة قبل الدخول كتب الكتاب بيكلمها في التليفون مفيش رد خالص بتردش راح لها شوف ايه الموضوع لقاها متسبعش خالص قبل ان يدخل بها خلاص هو حي... يطلقها ومعلوش حد طب بعد الدخول بقى كانت طول فترة الكاتب الكتاب بتشتغله يقول لها ازاي تقول لها اي حاجة الحمد لله وليمش سمع عايق في الحالة دي توجب عليه المهر ليه؟ لأن آه المهر في مقابل الوطن والمهر ده هياخده من مين؟ من اللي ضحك عليه من اللي غر به خلاص فهنا بيقول إيه؟ يرجع بالمهر على الغار لا إن شرطها أدنى فبنت أعلى هنا بقى مش هنسلم له بالموضوع كله بنت أدنى فبنت أعلى يعني طلبها أدنى فبنت أعلى أنا عايز واحد تطرشة سمعشها خالص عشان تريحني أول ما بتتكلمش خالص أنا أحبش الكلام الكتير دي أدنى ولا أعلى أدنى هو عايزها عشان قطر إيه بتلاقيهم من فوق يرجع من الشغل ينام على طول جاب له و... واحدة بتبطلش كلام بتبطلش كلام طب ما هو ليه مقصد صح فإن كان له في الأدنى مقصد يلزم بشرط أما لو فرضنا طلبها أدنى لقلة النفق هو عايزها ترشع على شر قطر إيه؟ تكلفتها قليلة قالوا له يا عام احنا نجيب لك واحدة بنفس التكلفة بس بتسمع مثلا يعني هو يقصد بشيء ولكن الأدنى ليس له في غرض خلاص يبقى مساله لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى لا إن كان لي مقصد في الأدنى يلزم بشرطه وحر كان شرطها كتابية فبنت مسلمة انا أريد تجوز واحدة من اهل الكتاب وما مقصد فيها وأحنا واحدة من اهل الكتاب أو أي حاجة خلاص يمكن تسلم فبنت مسلمة ضحكوا عليه أقول له واحدة مسلمة فبنت مسلمة أعلى منها ولكن كان ليه مقصد لابد من, من أو أمت فبنت حرة لأنه زيادة خير فيها ومن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار هي كمن لها الخيار تمام. إن صح النكاح كملت شروطه وكان بإذن سيده فإن اختارت الفسخ لم يحتج إلى حاكم لأن بالإجماع لها الخيار كمن عتقت تحت عبد زي مغيث وبريرة وإن اختارت إمضاؤه فلاوليائها الاعتراض عليه إن كانت حرة لعدم الكفاءة يعني هي لو ضحكوا عليها وقابوا لها عبد هي مش هي تختار لها الخيار ولأهلها الخيار ليه بقى؟ لأن الكفاءة ده لازم الأولياء يرضوا عنه وإن شرطت فيه صفه ككونه نسيبا يعني من أهل البيت أو عفيفا أو جميلا فبان أقل فلا فسخ لها لأنه ليس بمعتبر في صحة النكاح برضو لو كان لها نفس الكلام لو لها غرض وعزاء جميل فلو لها غرض لا حق في الفسخ أشبه شرطها طوله وقصره إلا إذا شرطته حرا فبنى عبدا فلها الفسخ وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم حاكم ليه لان الخيار لها الوحدة. ماشي لو كانت عتقت تحت رقيق فلها الخيار حكاه ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما اجماعا لا إن كان حرا يعني لا إن كان حرا يعني فرضنا أما تزوجت حرا وعتقت لها الخيار لا لأنه كفاءة موجود وهو قول ابن عمر وابن عباس لحديث عروه عن عائشة أن بريرة اعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حرا لم يخيرها روى مسلم وأبو داود الترمذي وصحاها فأما خبر الأسود وعائشة أنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة وكان زوجها حرا رواه النسائي فقد روى القاسم وعروه انه كان عبدا رواه البخاري وهما اخص بها من الاسود لانهما ابن اخيها وابن اختها وقال ابن عباس كان زوج بريره عبدا اسود لبني المغيره يقال له مغيث قال احمد هذا ابن عباس وعائشه قال انه عبد روايه علماء المدينه وعمله, وعمله واذا روى اهل المدينه, أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو اصح شيء وانما صح انه حر عن الاسود وحده صح أنه انه انما يصح انه حر عن الاسود وحده يعني في خلاف العلماء هل هو إيه؟ حر والعبد ولكن هنا بيرجح أنه عبد لان روايات البخاري وغيره فان مكنته من وطئها او مباشرتها او قبلتها بطل خيارها هنا بقى التمكين الرضا الرضا يبطل الخيار القاعدة ماشي الرضا يبطل الخيار فدليل الرضا الرضا عمل قلبي ولا لا عمل قلبي فلذلك لابد ان يكون له دليل فهو بيقول هنا من ادله الرضا تمكنه من وطئها او مباشرة فيها او تقبيله فدا دليل على انه هي رضيت به بعد المعرفة آه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبرية إن قربك فلا خيار لك بعد ما بقت حرة قربك وروي ورو عن ابن عمر وحفصة قال ابن عبد البر لا أعلم لهما مخالفا من الصحابة ولو جاهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها نص عليه نص علي وروى نافع عن ابن عمر أن لها الخيار ما لم يمسها ده الصحيح فلأنها جهلت جهلت أنها بقت حرة وقربها وقربها يبطل خيارها؟ لا ده لابد من المعلمة المعرفة حتى يبطل لانه دليل على الرضا قال القاضي أبو الخطاب لا يبطل ده الراجح لأن تمكينها مع جهلها لا يدل على رضاها ذكره في الكافي وقال في الشرح وإن رضيت المقام معه لم يكن لها فراقه بعد لا نعلم فيه خلافا آه لابد من المعرفة باب حكم العيوب في النكاح العيوب في النكاح معناها إن هناك عيب وجد من أحد الزوجين ولم يكن معلوما هذا العيب يجعل الخيار للآخر بالفسخ. وحدة تزوجت واحد في كتب الكتاب اكتشفنا ان هو عنده إدز شايفنا ان هو عنده مرض معدي أي مرض معدي لها الخيار في الفسخ كل الأمراض المعدية يجو لها الخيار في الفسخ فيها هنا بقى هيعدد الأمراض اللي هو ممكن يحق لها الفسخ ويضع لها قواعد يثبت خيار العيب لكل واحد من الزوجين في الجملة روي عن عمر وابنه وابن عباس واقسامها المثبتة, المثبته المثبته للخيار ثلاثه قسم يختص بالرجال قسم خاص بالرجال وقسم خاص بالنساء يعني امراض خاصه بالرجال وامراض خاصه بالنساء وامراض مشتركه هي اس منظم الامراض الخاصه بالرجال قسم يختص بالرجال وهو كونه قد قطع ذكره طبعا ده عيب يمنع برضاها بتختار هي يطمد يتفسخ أو خصيته أو أشل أشل الذكر يعني فلها الفسخ في الحال لأنه لأن فيه نقصا يمنع الوطن أو يضعفه يبقى كل شيء كل شيء كل مرض يمنع الوطن أو يضعف الوقت من الرجل هو بيضرب أمثلة بس الأمراض كتير كل مرض، بس احنا بنحط القواعد عشان تبقى انت فاهم الامراض اللي تيجي تمشي ولا لا كل مرض للرجل يمنع الوط او يضعف الوط فلا الخيار فيه لان فيه نقص يمنع الوط او يضعف يبقى دي وروى ابو عبيد باسناد عن سليمان بن يسار ان ابن سند تزوج امراه وهو خصي فقال له عمر اعلمتها قال لا قال أعلمها ثم خيرها إن ده يؤثر في الوطن لها, لها الفسخ في الحال لها الخيار يعني الفسخة أو الإنضاء فردنا رضيت به خلاص الثاني التاني العيب الثاني يعني أن يكون عنينا هقول لكم العنين الذي زي الأشل جد لا يأتي النساء لا يأتي النساء عنينا بإقراره أو ببينه اقر الأ أنا ما لائت نزه أو ببينه طلبت يمينه يمينه فنكل ولم يدع وط ولم يدّع وط أجل سنة لم يدع الوط ماشي وحلفناه نكل يبقى يا اما بالاقرار يا اما في بينه معاه معا شهادات مرضيه او اتعرض على طب شرعي او طلبنا يمينه فنكل قال احلف انك انت مش مش عينين قال والله ما انا مش حالف رفض رفض النكول اللي هو رفض رفض اليمين ولم يدعي الوط وطأت سكت ما بيتكلمش والمراه رفع عليه قضيه اجل سنه هلاليه القاضي بقى هيعمل ايه القاضي زكي يقول تنظر هذه الدعوه بعد سنه هجريه سنه كامله منذ ترافعه الى الحاكم روى ذلك عن عمر وعثمان وابن, وابن مسعود والمغيرة وعليه فتوى فقهاء الامصار كل الفقهاء افتوا ان هو يتأجل سنة. سنه يعني وقال ابن عبد البر على هذا جميع القائلين بتاجيله واما قصه عبد الله بن الزبير فلم تثبت عنه عنته عبد الرحمن بن الزبير لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا حتى تذوق عزيلته ويذوق عزيلتك ولا طلبت المرأة ضرب المدة قال ابن عبد البر وقد صح أن ذلك كان بعد طلاقه فلا معنى لضرب المدة فإن مضت السنة ولم يطأها فلها الفسخ لأنه قول من سمينا من الصحابة ولأنه اذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقه هنا بقى القاضي قال وربما يكون عنده ظروف نفسية تعبان الشتاء بيأثر على نفسيته حد من قريبه مات حصله خايف من الجواز حصله العنة دي فيؤجله سنة يتعالج نفسيا وبعد كده السنة نشوف لو أصر الدنيا لسه زي ما هي هو كده خلق بقى. ده خلقته. ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط يعني احنا نحسبه من أول الحكم مش قبل الحكم طيب فرضنا أنه هو عنين واتعالك زال العيب قبل زوال السنة. هو لا هو عينين. ورح لدكتور الدكتور يدى له شوية فيتامينات ومقويات. بقى زال قصار. لا حق في الفسر. لا زالت العلم. قالته هنا على طول كده بال بالدواء يفروض بطل الدوة. ولكن العيب ما زال. لما العيب يفسخ لا حق فيه. لما العيب يزول. رجع تاني لا حق في الفسر. معتزلاته فقط يعني احنا مش هنحسب السنة من اول الحكم مش هنحسب عليها من اول الحكم السنه من اول من... هنحسب عليها من اول الحكم مش معتزلاته فقط يحتسب عليه يعني السنة مش هنحسبها ان هي معتزلاته فقط لان اول الحكم سواء اعتزلاته ما اعتزلتهوش احنا هنحسبه كاملين هو احنا احنا اقول له انت كنت قدامك اربع شهور عشان تطع ان ما قديتش في الاربع شمعين اربع شهور عشان الالاء قسم يختص بالنساء ده قسم خاص بالرجال اللي هو يمنع الوطن او يوضع في الوطن قسم خاص بالنساء وهو كون فرجها مسدود لا يسلكه الذكر او به بخر البخر الرائحة كريهة ماشي هو بيقول هنا الرائحة المنتنة ساعات أحيانا بيبقى هناك فطريات ب... ب... بتنمو في هذه الأماكن بسبب المياه ماشي خصوصا في فصل الشتاء فأي أي مضاد للفطريات في المنطقة دي بيت بيتزول هذه الرائحة ماشي مضاد للفطريات بتزول هذه الرائحة بسبب الفطريات ال مكان ساكن الفطريات للمرأة أو الرجل أو قروح سيالة عندها قروح في الفرج سيالة تسيل صديد أو كونها فت قا ما بين سبيليها أو كونها مستحاضة طبعا عند الحنابلة المستحاضة عيب لانها يمنع وطؤها فيثبت الخيار للزوج لأن ذلك يمنع الوط هذا كده أول شرط يبقى كل عيب في النساء يمنع الوط أو يمنع لذته لذه الوطن ولما فيه من النفره كل مرض فيه نفره او نقص او خوف تعدي العدوى او النجاسه يبقى نعد بقى الامراض قواعد بتاعه الامراض يمنع اي مرض للنساء يمنع الوط يبقى للرجل المط او الضعف للمراه يمنع الوط زي انسداد الفرج أو يمنع لذة النكاح زي البخر رائحة كريهة أو لما فيه من النفرة أو النقص زي الصديد اللي بينزل فيه نفرة أو خوف تعدي الأمراض المعدية أو نجاسة قسم مشترك بين الرجال والنساء وهو الجنون جوز واحد الآن مجنونة او ولو احيانا ولو احيانا يعني هي بحالات اه لما الاكل يبقى حلو بتبقى كويس لما الاكل بيبقى وحش بيضطر انه ياكله عشان الحاله ما تجيهاش ولو احيانا والجذام مرض معدي يبقى كده الامراض المعديه البرص مرض لا مش معدي بس البرص يؤثر على الاستمتاع يؤثر مشوه يشوه الجلد يجعل تشويه للمراه برص بخر الفم بخر الفم بخر الفم يعني رائحته كريهه البصور دواسير يعني عشان النجاسة والناسور ده برده مرض في المقعده زي الورم كده او الدمج أو استطلاق البول عنده سلس بول أو الغائط فيفسخ بكل عيب تقدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فرأى بكشحها بياضاً كشح تحت الإبط فيها برص فقال لها البسي ثيابك فثبت والحق بأهلك قال في الكافي ده ضعيف يثبت الرد بالبرص للخبر وقصنا عليه سائر العيوب لأنها في معناها في منع الاستمتاع منع الاستمتاع البرص بيشوى الخلق يشوى الشكل برص مش وقال عمر رضي الله عنه أيوم امرأة غر بها غر بها رجل بها جنون أو جذام أو غر بها رجل بها جن جنون جذام برص فلها مهرها بما اصاب منها في القعدة بقى أنه لو وطأها لها المهر بما أصب منها، لو طلقها قبل الدخول ما لاش وصداق الرجل على من غره لا بغيره في أمرات تانية مش معتبرة في النكاح كالعور أو العرج أو قطع يد ورجل أو عمى أو خرس أو طرش لأن ذلك لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعدي. طيب في مرض في في مرض تاني هو ما ذكروش هنا بس مهم وله في قصد في النكاح والعلماء مختلفين في أن هو يحق الفسخ ولا لا اللي هو اللي العقم العقم امرأة تزوجت رجل اكتشفت أنه عاق هل داعي؟ يحق لها أن تفسخ ولا لا آه على الراجح أنه يحق طيب الرجل تزوى يمرأة ويتعقيم هل ده عيب عنده لا مش معنى عيب للراجل ومش عيب للسين لأنه هو مش عيب فيها الممكن تجاوز غيرها إنه ما عيب فيه لأنه هي ملهاش خيار خلاص؟ وده خلاف في خلاف في المعصرين هل هو أصلا عيب ولا لا وبعد المعاصرين يقول لها ده مش عيب أصلا نصبها كده، وبعض المعاصرين يقول لا هي الإنجاب مقصد من مقاصد النكاح، ولو علمت أنه عقيم قبل الدخول لرفضت ماشي، فصل ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد، فرضنا أنه كان عقيم وبعدين راح للدكتور ادّلوا بقى إللي كارانتين وادّلوا الحاجات اللي هي كده بقى راجل مه... بقى كويس، أوه. ولا لعالم به وقت العقد. امرأة عرفت وسكتت راح دخل قال لها بصي انا ما بخلفش قالت له ماشي احنا بنشتري راجل وبعد الجواز قالت له بص انا عايزه عيال ينفع تقول كده لا لان مدام علمت به قبل العقد او وقت العقد يبقى لا لا ليس لها حق في الفسق لان الفسق شرط الجهالة انا مجيتش عارفه اشبه من اشترى ما يعلم عيبه والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة الا بقولها رضيت يعني واحد عنين قالت مش مشكله هو بيصرف على بيت خلاص ونحو لان العلم بعدم قدرته على الوطء لا يكون الا بالتمكين هي اعترف ازاي ان هو عنين الا انه يمكنه والتمكين هنا ليس معناها الرضا أنا ما عرفتش فلم يكن التمكين دليل على الرضا فلم يبق الا القول طيب جه ثاني يوم قال لها انا بقيت كويس وصحيت هتمكنه صح ما ما ما ما, ما, ما كانش صح وثاني يوم وثالث يوم التمكين ده دليل على الايه على, على المعرفة مش على انما لازم في العنه تقول ايه انا رضيت سكن انا راضيه بيه او باعترافها بوطئه في قبله قالت خلاص هو وطني في فرق بين العنه وفي فرق بين الربط ماشي بيتعرف بطريقه معينه ان تعرف ده عينين ولا مربوط اه مربوط يعني مسحور مسحور ان الانسان بيبقى طبيعي وعند الوط بيحصل عدم تمكن ده بيبقى مربوط انما العينين ده مش طبيعي اصلا العينين اه مرض لا يستطيع أن يمارس أي مهمة من المهم المعاشرة الزوجية في أي صورة من الصور أو باعتزالها بوطئه في قبلها أو باعترافها بوطئه في قبلها هي آلة أنه وطأ فإن اعترفت بطلة كونه عنينا عند أكثر أهلهم ويسقط في غير العنة بالقول أو بما يدل على الرضا من وطء أو تمكين غير العنين بقى لأن غير العنين بيبقى فيه أنه تمكنه برضاه لأنها عرفة كمشتري المعيب يسقط خياره بالقول وبما يدل على رضاه ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم هنا بقى لازم حكم حاكم إحنا قلنا العبد لما يعتق زكته أو الأمى لما تعتق لها الفسخ بدون حكم حاكم لأن دي فيها إجماع أما المسائل اللي فيها خلاف لازم حكم حاكم لازم يبقى في في القانون العيوب التي حقر المراه الفسخ فيه نص للقاضي بالعيوب دي او يكون قاضي مجتهد يادي يادي يحط له في اجتهاد العلماء نصوص معينه قانونيه يحكم عليها او يبقى هو مجتهد نسيبه لاجتهاده فهنا بيقول لازم خيار شرط بلا حاكم لانه فسخ مجتهد فيه بخلاف خيار المعتقه تحت عبد يبقى كل خيار في خلاف كل شيء في خلاف لازم حكم حاجه اللي مفروش خلاف لازم حكم حكا في خلاف المزايا كلها خلاص فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر لأن الفسخ إن كان منها فالفرق من جهتها فأسقطت مهرها كردتها وإن كان فيه وإن كان منه فإنما فسخ لعيب دلسته فكأنه منها فبهو العيوب لو هو اكتشفها قبل الدخول يطلقها ولا مهر لها إن العيب منها هي دلسته ما لم تصارح به والعيوب فيه يستحب ذكرها في عيب يجب ذكره وفي عيب يستحب ذكره يستحب ذكره يعني في بعض احيان العيوب انا عارف انها النساء لا تريده فأخيره فيه وبعد الدخول او الخلوه يستقر المسمى اللي هو المهر لانه نكاح صحيح فيه مسمى صحيح فوجب المسمى كما لو ارتدت ويرجع به على المغر اللي ضحك عليه طب فرضنا مفيش حد ضحك عليه يبقى ملهاش مهر خلاص هي اللي ضحكت عليه هي اللي ما عرضتش تقوله هي اللي دلسته يبقى هي ترجع عليها يعني المفروض يديعها المهر ويأخذتها منه تاني يبقى ملهاش مهر خلص. يبقى لو كانت هي التي غرته ليس لها مهر لو كان ابوها الذي غراه يبقى يرجع على ابيها او هو ما يتصرف مع بعض له المغر له من زوجة ولي وولي ووكيل لما تقدم عن عمر وعنه لا يرجع على أحد لأن ذلك يروع عن عليه قال في الكافي قال أحمد كنت أذهب إلى قول علي فهبته فملت إلى قول عمر أنه هو يرجع على المغر وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع لأن سببه الفسخ ولم يوجد وليس لو فرضنا الفرقه بقى من غير فسخمات خلاص ما فيش رجوع بقى وليس لولي صغير او مجنون او رقيق تزويجه بمعيب فرضنا بقى القضيه بتاعه تزويج الصغير اب عايز يجوز ابنه هو لسه صغير فجوزه بمعيبة ليس له ذلك لانه كده بايه بي بيضر لان فيه ضررا وهو وهم لا ينظر لا ينظر لهم الا بما في الحفظ فيه الحفظ والمصلحه فلو فعل لم يصح ان علم العيب لانه عقد لهم لانه عقد لهم عقدا لا يجوز عنه كما لو باع عقارا لمن في حجره لغير مصلحه واحد في حجره يتيم فباع له عقار وما فيهوش مصلحه هذا البيع الفقهاء بيقولوا لا يصح حاكم والأفهم وإلا يعني بعلم الولي أنه معين صحة ولازم الفسخ إذا علم لما الطفل الصغير ده يكبر يحق له الفسخ كما لو اشترى له معيبا آه نوقف هنا المرة جاني كهل الكفار ممكن بس المشكلة أن الكتاب الصدق كتاب طويل حَنَكَ اللَّهُمْ <سؤال> حَمْدِكَ شَدَىٰهُ